فَن قَلَبوا بِنِرْمَةٍ مِنَ اللهَِّ وَفَضلِلَم يَمْسََسهُم سُ وَتَّبَعولِوانَ اللهَّ وَلهَّهُ ذُ فَضلِ النظب إِ مَا ذَالِِكُم الشَّيطَانوا خَوِْفُ أَل أَهُ لا تخافوهم وخافون إن كنتم وَلَا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا